والفجر وليالي العشر والشفع والوسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الدي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذاتي عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود المدين جابوا الصخر بالواد وَفِي الْعَوْنِ لِأَوْسَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَإِنَّ الْغِبَّانَ إِذَا مَتَّلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأنا إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاولون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا وجاء ربك والملك طفا صفا يومئذ يتذكر الإنسان وعنا له الذكرا يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يرثق وثاقه أحد يا أيةها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك ورضيته من أرضي فدخلي في عبادي ودخلي